ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل لما يعملون وما ربك بغافل لما يعملون وربك الغني ذو الرحمه وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء لكم من آخري إنما توعدون لا آتي وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لا آتي وما أنتم بمعجزين قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِي إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ أَسَتَكُنَّ تَعْلَمُونَ مَنْ تكون له عاقبة الدار 111. إنه لا يفلح الظالمون 112. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بدعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا فمَا كانَ لِشركانائِهِمْ فَنَا يَصِل إلَ اللهَّ فن كان لِشُكانائم فَلَا يَصلِلُ إى الله وَمَا كانَ للِلهِ فَهُو يَصلِلُ إ شَُكانائِهِم وَل كانَ للَّهِ فَهُو يَصلِلُ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينكم ولو شاء الله ما فعلوا ولو شاء الله ما منا فعلو تزرهم وما يفترون تزرهم وما يفترون